شيخنا الكريم عدد كبير من النساء في مصلى النساء حضروا هذه المحاضرة ولهم حق أن توجه لهم كلمة أو نصيحة وأبشرك الإقبال على الخير والمحاضرات في منطقة تبوك بين من النساء يسر والحمد لله نزاهم الله خير على حسن الظن لكن إن شاء الله ما سلف في المحاضرة لا أظنه يشمل الرجال فقط وعلى العموم أسأل الله أن يبارك فيهن وأن يجزيهن خيرا على هذا الحضور ولا ريب أنه مما يغبط عليه أهل الإسلام أن يكون في الإسلام هؤلاء النسوة التي في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه الملهيات إلا أنهم جعلوا تلك الفتن والملهيات وراء ظهورهن وقدموا إلى بيوت الله نسأل الله أن يزيدهن ثباتا وأوصيهم جملة من الوصايا كراما للشيخ أبي دالله وإلا أنا بصراحة لا أحب مخاطبة النساء دعويا يعني. على العموم من حيث العموم يوصي بأمور يعني عاجي عاجي أهلاً. حاولي أن تكون لك سجادة في غرفة النوم سواء كنت متزوجة أو غير متزوج. واحرصي على أن لا تنامي إلا بعد صلاة. هذا يشمل حتى الرجال. فإن النوم موتة صورة. فيكون آخر عهدك بالدنيا قبل أن ترفع روحك جزئيا صلاة بين يدي الله عند النوم أكثر من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإن من المشهور أن الأرواح إذا قبضت في المنام ترتفع فمن كان على وضوء وقرأ آيات فيها الإخلاص مثل الكافرون والهو الله أحد تكون روحه في المنام أقرب إلى العرش وكلما كانت عياذا بالله متضخمة بشيء من الفجور كانت أبعد الله يتوفى الأنفس حين موتها وهذا الموت الصغرى الأمر الثالث أيها المباركة إن كانت الوالدة موجودة فاحرصي كل الحرص على بردها ولا ترفع عليها صوتا مهما بلغ الأمر الأمر الرابع وهو بالنساء يخص الكيد والحسد في النساء قد ينتشر بصورة أكبر فاحفظي لسانك أن تقعي في عرض مؤمنة ولا يدفع عنك حسد أو بغض أو موقف إلى أن تتجاوزي طاعة الله فيها، فإن الإنسان كلما عصم الله لسانه من الخوض في أعراض الناس كان ذلك من أعظم أسباب التوفيق حسن خاتمته. وأسأل الله أن يزيد كنا تقن وصلاحا وأن ينفع بكنب بيوت أهل الإسلام.